وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاده، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها.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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 أنهم كانوا يقولون بأن الاهتمام بتصحيح العمل ينبغي أن يكون أعظم من العمل في ذاته، وتصحيح العمل بالإخلاص فيه والنصيحة. وحسن المتابعة ومشاهدة منة الله على عبده فيه وإن من أعظم العبادات القلبية بل هو, أصل بل هو أصلها وأساسها إخلاص العبد إخلاص العبد لربه تبارك وتعالى في أعماله كلها. الإخلاص الذي هو شرط أساس في قبول الأعمال، بل وفي صحتها، لأن الله جل وعلا. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا لأن الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك لا يقبل من عبد عملاً من الأعمال أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى غيره كيف ما كان هذا العمل وكيف ما كان مقدار هذا الشرك فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث الصحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا هذه لله وهذه للرحم فإنها للرحم وليس لله فيها شيء ولا تقولوا هذه لله وهذه لوجوهكم إنها لوجوهكم وليس لله منها شيء إنه الإخلاف الذي قال عنه بعض سلفنا حاكيا حال زمانه وهو زمن وهو زمن سلف هذه الأمة المتقدمين إن الإخلاص عزيز وإنه في زماننا أشد من ذلك وأعظم لا تكاد تجد مخلصا في عمل من الأعمال والله تبارك وتعالى قد أمر عباده في كتابه في الكثير من آياته أن يخلصوا الدين لله جل وعلا ولا يجعلوا في نياتهم ومقاصدهم غيره تبارك وتعالى إذ الإخلاص حقيقته وتعريفه هو تجريد القصد في الطاعة والعبادة لله عز وجل تجريد القصد بمعنى أنك لا تقصد معه غيره كائنا من كان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رب العزة والجلال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقا وقال جل جلاله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام سيد المخلصين وإمام الموحدين وإمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين قول الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دونه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمرت أمته من بعده بأعظم عبادة وأجلها وأخصها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى إذ أن أصل الدين كله إيمان بالله جل وعلا والإيمان بالله تبارك وتعالى ليس أن الإخلاص منه بل هو الإخلاص لله عز وجل في العبادات كلها وفي الأعمال زائرها، فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. من حديث أبي فراس رضي الله تعالى عنه أنه قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص قال الإخلاص بعبارة وجيزة تدل على الأصل العظيم الذي جاء به هذا الدين توحيد رب العالمين والتوحيد لله جل وعلا على الحقيقة هو إخلاص النيات في العبادات كلها لله وحده لا شريك له وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني ما شئتم فقال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي من أعظم أركان هذا الدين قال ما الإيمان؟ قال الإخلاص فدل أن أعظم الأركان في الإيمان هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى إذ أن صلاح القلوب لا يتحقق إلا بالإيمان والإيمان لا يصح إلا بالإخلاص فعاد صلاح القلوب الذي به صلاح الأبدان وصلاح لحياة الناس كلها بالإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل ولا يتحقق هذا، لا يتحقق هذا إلا بمجاهدة النفس ودوام مرابطة لله عز وجل في سائر الأعمال حتى لا يكون لغير الله تبارك وتعالى فيها نصيب، وإن من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. وإن من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان مدخل النيات، لأنه علم أن الأعمال لا تقبل إلا بحسن النية وصلاحها وإخلاصها لباريها جل وعلا، فيأتي العباد فيأتي العباد من هذا الباب. ليفسد عليهم أعمالهم يعملون الأعمال ويظن من رآهم أنهم عاملون ولكن في حقيقة أمرهم لا يجدون عند الله ثوابا ولا أجرا بل يجدون عكس ذلك عقابا وعذابا فقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في هذا الباب أول من يقضى عليه يوم القيامة اول من يقضى عليه يوم القيامه رجل رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله جل وعلا بنعمته عليه ونعم الله جل وعلا على العباد لا تحصى ولا تعد وأعظمها نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم فيعرفه بنعمه عليه فيعرفها ثم يقول الله تبارك وتعالى له فما عملت فيها قال قاتلت فيك حدثت الشرث فيقول الله جل وعلا كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري فقد قيل ليقال في الدنيا أنه جري أنه سجاع فقد قيل هذا في الدنيا قاتل يريد محمدة النار فقد سمعها منهم يأتي يوم القيامة وليس له عند الله جل وعلا نظيم هذا أول من يقضى عليه يوم القيامة وقد أتى بظاهر ما أتى عملا عظيما قُتل في سبيل الله جل وعلا فيما يبدو للناس ولكن لما لم تكن نيته إخلاصُ العمل لله جل وعلا ولم يكن قتالُه لأجل مرضاة الله وحده لا شريك له فإن الله تبارك وتعالى لم يقبل منه عملَه لأنه أغنى الأغنياء عن الشرك ولما كانت إخلاص عباد الله سر بين العبد وربه تبارك وتعالى تتجلى فيه حقيقة العبودية لله عز وجل فإنه لا شك ولا ريب أن فوائده وثمراته عظيمة في الدنيا. نذكر منها الأطل الأول والأساس العظيم أن الله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا به فهو أساس لفحة الأعمال وقبولها عند الله والأعمال هي التي تنفع أصحابها يوم القيامة يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ تَبْيَضُّوا جُوهٌ وَتَسْوَدُّوا جُوهُ الَّذِينَ أَخْلَصُوا لِلَّهِ جَلَّ وَعَنَى فِي أَعْمَالِهِمْ يَفُوزُونَ بِرِضْوَانِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ عَمَلُوا لِأَجْلِ النَّاسِ ولأجل لأجل الناس أو أشركوا بالله تبارك وتعالى في أعمالهم فإنهم يأتون يوم القيامة ويصدق فيهم قول ربنا جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن أصل قبول الأعمال عباد الله إخلاصك النية لله جل وعلا في ذلك العمل أن تجعل عملك خالصا لربك تبارك وتعالى ولشدة حرص تلف هذه الأمة على تضحيح أعمالهم وعلى المحافظة عليها وكبولها عند الله جل وعلا كان أحدهم إذا دخل عليه في خلوته وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا جعل رداءً على المصحف يغطيه حتى لا يعلم الداخل أنه كان في عبادة وكان بعضهم قائما في الليل ينادي ربه تبارك وتعالى في خلوته فإذا دخل عليه الداخل استلقى ونام حتى لا يظن به أنه كان في قيام، حرصا منهم على تجريد النية في عملهم لله تبارك وتعالى. وإخلاصهم في العبودية له جل وعلا ومن ومن ثمرات وفوائد الإخلاص كذلك أن الله تبارك وتعالى يبارك للعباد في أعمالهم ويكثرها لهم بإخلاصهم في نياتهم فإن العبد ربما يعمل العمل القليل بتجريد النية والقصد لله تبارك وتعالى في عمله يفوق به الكثير من العاملين الذين ربما قصروا في أعمالهم بل إن الله جل وعلا يكتب الأجر الجزيل لمن نوى خيرا ولم يعمله حبث لعزر من الأعذار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الشيخ الشيخين في صحيحيهما إن أقوام خلفنا بال إن أقوام إن أقوام خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وادي إلا وهم معنا حبثهم العذر هذا في غزوة من الغزوات في غزوة العسرة في الجهاد في سبيل الله وهو وهو من أعظم الأعمال وأجلها عند الله كيف كيفنا وهو ذروة سنام الإسلام. من الصحابة من كان يريد الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما استطاع لأنه ما وجد سبيلا وسببا ووسيلةً للخروج حبثهم العذر فكتب الله جل وعلا لهم أجر عملهم وهم قاعدون في بيوتهم وهذا لصدق نياتهم وحسن إخلاصهم لربهم تبارك وتعالى وكان ممن شهد هذه الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو من المنافقين لم يكتب له أجر ولا ثواب لأنه ما خرج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى ولا كانت نيته في خروجه تجريد القصد لله عز وجل في هذا العمل بل إن الله جل وعلا لينصر هذه الأمة لا ينصرها بكثرة عتاد ولا عدة إنما ينصرها بضعيف فيها بصلاته ودعائه وإخلاصه، قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم بضعفاء هذه الأمة ضعفاء في أبدانهم ولكنهم أقوياء بقلوبهم. لأن... لأنها قلوب مغزورة بالإيمان قد تحلى فيها أصحابها بالإخلاص لله جل وعلا والإخلاص أعظم العبادات القلبية وأجلها عند الله تبارك وتعالى فاهدموا إخوة الإيمان بتصحيح أعمالكم وتجريد نياتكم وقصدكم في كل عمل تريدون به وجه الله جل وعلا واحذروا مداخل الشيطان عليكم في هذا الباب فإنه, فإنه فيه شديد وإنه لكم فيه لب المرصاد اجتنبوا الرياء والشرك واجتنبوا المراءات في الأعمال كلها نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أمر أستغفرك وأتوب إليك